بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على अदू नऊ ومن वसुति अनवम الله وما नउवा من المشركين ميتيران سمعته باذني فرانسوا ميتيران رئيس فرنسا الهالك ليقول ان فرنسا ستتدخل في الجزائر عسكريا اذا وصل الاسلاميون الى الحكم مزيد ديمقراطيه يا اخي ديمقراطيه حريه ليبراليه نحن في عصر الحريه اذا نجح الاسلاميون فرنسا ستتدخل عسكريا في الجزائر يريدون ليطفئون نور الله بافواههم والله هم من نورن ولو كره الكافرون الديمقراطيه الديمقراطيه التي تدعو الى حق الشعب في تقرير مصيره هي التي اعلنت تجميد حسابات فلسطين في امريكا حين اختار الشعب حركه حماس واتاحت لليهود ان يدقوا كل وقت وحين والعالم كله يتفرج على هذه الديمقراطيه لم يطبقها هؤلاء حسن مبارك كان يقول انا ديمقراطي الحزب الوطني كان ديمقراطي فاين التطبيق اين حقوق البشر اين الحريه اين العداله الاجتماعيه اين المساواه اين حق التعليم اين حق الدواء حق الطب اين حقوق الاجتماعيه لا يوجد اي شيء اولا تكون علينا باسم الديمقراطيه امريكا لا تقبل ان يقول مند ديمقراطيه باسم زاب زاب ليصل الى الرئيس شكوى فاخذ اكثر من 1000 رصاصه تم تمزيق بدنه وقال اذا كان يحمل سكين يريد ان يطعن الرئيس وسط هذه الرشاشات والمدرعات والالف الجنود سيتم سم مجنون بمطوع ارن غزال يطرب بها الرئيس هذا كلام فارغ هذا كان الرجل ذهب ذهب بورقه يحمل شكوى في مصطبه المدنه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا اسي الحريه الديمقراطي الرئيس الديمقراطي هذا حرس الرئيس الحريه الديمقراطي طنب كان يكنس خزانه الدوله وزاره الماليه يفرقه على الفقراء ثم يتوضا ويصلي داخل الخزينه ركعتين شكرا لله سبحانه وتعالى حسني كنس الخزانه الى سويسرا ولم يصلي ركعتين لانه لا يصلي اصلا تامل هذا الديمقراطي وهذه هي الديمقراطيه وهذا هو التاج هامر تسعة وتسعون وتسع من عشرة بالمئة صوتو للرئيس جمال عبد الناصر تسعة وتسعون وتسع من عشرة صوتو للسادات تسعة وتسعون وتسع مائة تسعة وتسعين من الألف صوتو لحسن مبارك وهكذا التزوير كان معروفا عندنا تزوير إجباري بلطجي يدخل ضابط الشرطة إلى قاعة الانتخابات يشير إلى الموظفين نريد أن أذهب إلى البيت فتولى هو تصحيح. وانجح من ينجح من اضل يحاربون الله يريدون صد الناس عن دين الله الله يقول لكم في القصص حياه حياه يا قولي الالباب لكم في القصص حياه هذه كلمه تحتاج الى مجلدات <تصفيق> نحتاج لها كاميرات وسكيورتي لماذا لانهم غيروا منا لصوص لو انقطع التيار ابا سيمد يده ويسرق من اي مكان امام لا تستثني احد الا القليل هؤلاء لا دين نلمهم لا كورونا الله لا قليلا ولا كثيرا هي التي سمحت لروسيا ان تقتفح بلاد الشاشان وانغوشيا وان تقتل مئات الالاف وان تسوي هذه البلده بالارض تماما كانت موقعه اسلاميه من الشرق الى الغرب فجاء الانجليز ودفعوا بالاندوس وسلموهم البلد وانصرفوا واصبح المسلمون يعاملون كاقليه الديمقراطيه الديمقراطيه ان الله تعالى حسم هذه المساله حسم النزاع عن من يستحق التشريع هناك سؤالان ينبغي ان يعلمهما المسلم من المعبود ومن المشرع المعبود هو الله حين تقول اشهد ان لا اله الا الله اي اشهد ان لا معبود بحق الا الله سبحانه و تعالى السفيك انا اقول لا دين في السياسه ولا سياسه في الدين هذا غبي الله تبارك وتعالى جعل السياسه جزءا من الدين والاقتصاد وكل امور الحياه حتى دخول دور دورات المياه دورات المياه حلاقة الشعر قل هذا داخل في دين الله تبارك وتعالى قل إنني هدى اسمع قل إنني هدى لي ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما دينا قيما من التي إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له هو بذلك امرت وانا اول المسلمين الحمد لله الذي ظهر لاوليائه بنعوت جلاله وانار قلوبهم بمشاهده صفات كماله وتعرف اليهم بما اسداه اليهم من انعامه وافضاله فعلموا انه الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لا ضد له في ذاته ولا في صفاته ولا في افعاله لا يحصي احد تناء عليه بل هو كما اثنى على نفسه على لسان من اكرمهم باغثاله الاول الذي ليس قبله شيء والاخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء الحي القيوم المتفرد بالبقاء وكل مخلوق منتهي الى زواله السميع الذي يسمع ضجيج الاصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات فلا يشغله سمع عن سمع ولا يتبرم بالاحاح الملحيين عليه في سؤاله البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء حيث كانت من سهله او جباله والطف من ذلك رؤيته لتقلب قلب عبده ومشاهدته لاختلاف احواله فان اقبل اليه تلقاه وانما يكون اقبال العبد عليه من اقباله وان اعرض عنه لم يكله الى نفسه ولم يدعه في اهماله وانما يكون ارف به من الوالده الرحيمه بولدها في حمله ورضاعه وفصاله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له كلمه قامت عليها الارض والسماوات فطر الله عليها جميع المخلوقات وهي اساس الفرض والسنه ومن كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه واشهد ان محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وامينه على وحيه وصفيوه وخليله ارسل الله تعالى رحمه للعالمين وقدوه للعاملين ومحجه للسالكين وحسره على الكافرين وحجه على العباد اجمعين فهدا به من الضلاله وبصر به من العمى ولم يزل صلى الله عليه وسلم مشمرا في ذات الله تعالى لا يرده عن دينه رد ولا يصده عن دعوته صاد حتى اشرقت به الارض بعد ظلماتها وتالفت به القلوب بعد شتاتها وصار دينه القويم في الارض مسير الشمس في الاقطار وبلغت دعوته ما بلغ الليل والنهار فصلى الله وملائكته والصالحون من عباده عليه كما وحد ربه وعرف به ودعا اليه اما بعد قال حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت اساله عن الشر مخافه ان يدركني هذا فقه عظيم لكل مسلم ينبغي ان ينسج على نوله ان يتعلم الخير ليعمل به وان يعلم الشر ليتوقاه ويتحفظ منه عرفت الخير لا عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه لا بد من معرفه المذاهب التي تناقض دين الاسلام كيف ناقضت الاسلام ما اوجه التقائها مع هذا الدين هل يقبلها الاسلام ام يرفضها هل يقبل بعض ما فيها ام يرفضها جمله وتفصيلا اين نشات كيف كانت ظروف تطبيق هذه المبادئ ما الدوافع التي ادت الى ايجاد هذه المذاهب التي تغلي في العالم الان غليان المرجل بالماء المساحه الاسلاميه تعاني من غزو فكري منذ كانت العصور الصليبيه ان هذه الحروب الفكريه انك في الامه الاسلاميه من وقع الحسام المهندي لان الحرب العسكريه حرب معروفه بين جيشين تنتجي بانتصار احدهما لكن الحرب الفكريه حرب ناعمه خفيه تنتجي بتدمير الامم واذابه هويه الشعوب والقضاء على العقائد التي تعتقدها تلك الشعوب ونحن المسلمين من بين سائر الامم والشعوب تعرضنا لحملات من الغزو الفكري والثقافي والتعليمي عبر مئات السنين ولقد سقط من ابناء الاسلام من سقط صرعا تحت سنابك هؤلاء الدهاقين من المستشرقين ورجال المخابرات والمزيفين والمدلسين الذين توددوا الينا في صورة ناصحين وهم يحملون لنا الموت الزؤام ان دين الاسلام دين واضح المعالم منذ اللحظه الاولى التي انزل فيها ادم عليه السلام الى هذه الارض ليعمروها بطاعه الله تبارك وتعالى دين واضح التفاصيل ينص على العبوديه الخالصه لله وعلى حق التشريع لله وعلى انسانيه الانسان العابد لله تبارك وتعالى هذه المذاهب التي نسمع عنها الان تنطوي على قدر خطير من مصادمه دين الله تبارك وتعالى لانها ولدت في بيئات وثنيه او في ظروف انحراف عن دين الله تبارك وتعالى في العصور الوسطى التي انحرفت فيها الكنيسه والقصاوسه عن رساله المسيح فادى انحرافهم الى توليد انفجار بعد كبت طويل من هؤلاء القاطنين خلف البحار في اوروبا فولدت المذاهب المصادمه لدين الله المتمرد على شرع الله الداعيه الى خضران الدين جمله وتفصيلا والتحلل من ربقه الشريعه الالهيه لانها كانت شريعه محرفه لا تمتد الى الله بصله ان سوق النجات امام هؤلاء كان كامنا في المنطقه الاسلاميه في دين الاسلام الذي كان يشيد اعظم حضاره في العصور التي يسميها مؤرخو اوروبا العصور المظلمه هي العصور المنيره العصور المنيره المستضيئه المليئه والمفعمه بالنهضه والحضاره والتقدم في بلدان العالم الاسلامي ولدت هذه المذاهب ونشات مذهبا مذهبا ونحن يغمنا ونحن على عتبات عام دراسي جديد ان نمر على هذه المذاهب لاننا نقف على مفترق طرق بين حاله من الفوضى تمر بها بلاد المسلمين شعوب مسلمه تتمرد على الظلم والفسوق والعصيان تريد العوده الى الله تبارك وتعالى واحزاب مشبوهه ولا اغى للغرب عملاء او طيبون لكنهم خالفوا الصراط المستقيم منهم الجواسيس ومنهم الذين يعتقدون ان هذه المذاهب سوف تؤدي بنا لللحاق الى قطار التقدم والنهضه وهم مع ذلك يمتون بصله الى دين الاسلام لكنهم لم يدرسوا الاسلام لم يعرفوا احكام الله لم يتضلعوا من معرفه الحكم الشرعي في هذه المزاجب الفكريه الوضعيه التي تنطوي على قدر خطير من مصادمه دين الله تبارك وتعالى على عتبات العام الجامعي الجديد هذه الاحزاب تنشط بصوره مريبه بين صفوف طلاب الجامعه بتوزيع بطاقات عضويه او بنشر نشرات تبين انهم دعاه تسامح وانهم يقبلون الاخر ودعاه الى الحريه والاصلاح السياسي والاجتماعي وطلاب الجامعه غالبا انتقلوا من المرحله الثانويه الى مرحله جديده لا يعرفونها هذه الطيارات الخبيثة التي تحدق وتحيط بهم من كل مكان في ظل غيابي دور البيت في التوجيه والتثقيف للابناء بانشغال الاباء بالاعمال وانشغال الامهات بامور البيت او بمتابعه التلفاز والسينما وغيرها يضيع ابناؤنا بين المطرقه والسندان ويسقطون صرعا لهذا الغزو المكثف من الاحزاب الليبراليه والعلمانيه التي تدعو الى التحلل التام من جميع اخلاقنا ومبادئنا واصول عقيدتنا اننا نريد اليوم ان نمر على مصطلح الديمقراطيه لان معرفه هذه المصطلحات فريضه شرعيه قال الله تبارك وتعالى ولتستبين سبيل المجرمين اي ان هذا من واجبات الدعاه والعلماء ان يبينوا للناس سبيل المجرمين ليحذروا ان يسيروا في هذه السبيل ان العالم قل لو يتشدق الان بالديمقراطيه والاحزاب التي كانت الى وقت قريب احزاب شيوعيه شموليه محاربه للديمقراطيه اضافت في ذيل الاسم كلمه ديمقراطي الحزب الشيوعي الديمقراطي الحزب القومي الديمقراطي الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحزب الوطني الديمقراطي الحزب, الوطن الحزب الكذا الديمقراطي اصبحت الديمقراطيه موضع من موضات العصر يتبارى الناس في الانتساب اليها وهذا غير منقور على اقوام يجهلون دين الله لكنه منقور على اقوام ينتسبون الى الاسلام او الى الدعوه الى الاسلام او الى اقامه شرع الله او الى تاسيس دوله اسلاميه ثم بعد ذلك تبنوا الطرح الديمقراطي بان يقولوا لنا دوله اسلاميه مدنيه ديمقراطيه الدستور ينص على ديمقراطيه الدوله مبادئ تنص على ضروره الديمقراطيه نحن نريد ان نعرف ما هي الديمقراطيه قد تكون الديمقراطيه شيء جيد نهرع جميعا الى العمل به وتطبيقه وقد تكون الديمقراطيه شيء يدعو الى الحذر منه بل والفزع والتحذير من هذا المبدا ديمقراطي ديمقراطيه تعني سلطه الشعب ديموس كراتوس سلطه الشعب هذا معنى كلمه ديمقراطيه نشا هذا المصطلح في بلاد اليونان في مدينتين تحديدا اسبرطه واثينا وكان الحكم فيهما حكم جما حكما جماهيريا سلطه الشعب تمارس بان يجتمع الناس جميعا للنظر في الامور كل الشعب يتخذ قراره كل الشعب يجتمع في مكان ليحدد قيمه الضرائب او دخول الحرب او عقد مصالحه او نحو ذلك من التشريعات التنظيميه التي كانت شائعه في هذه البلاد الوثنيه بلاد الاغريق وكان الحكم معروفا باسم حكم المدينه الدوله المدنيه نشات هناك في اليونان لان الحكم نشا في اثينا واسبرطه وهما مدينتان كبيرتان في بلاد اليونان مر الزمان ودورت واختفت الديمقراطيه وظهرت بعد ذلك الديانه النصرانيه وكان ما كان مما فيها من تيارات معروفه في تاريخ الكنيسه انتهت بتململ الناس من حكم القساوسه الذين يحكمون باسم الله فاقاموا ما يعرف بالدوله الثيوقراطيه اي الدوله الدينيه الحاكم فيها هو نائب عن الله في تطبيق القانون في الدنيا فاساء القساوسه معامله البشر ونَهبوا اموالهم وجلدوا ظهورهم واصدروا قرارات الحرمان من دخول الجنه في حق المعارضين والمخالفين واقطعوا الامراء والنبلاء ما يسمى نظام الاقطاع باسم البابا في الكنيسه ان يقطعوا مدينه كالاسكندريه فيصبح الاقطاعي مالكا لهذه الضيعه وقل من فيها شبه عبيد يعملون عنده ويأتمون بأمره نظير أن يؤدي ضريبة إلى الكنيسة في كل عام. تململ الناس من هذه الأنظمة فظهر مصطلح دي مقراتية إلى الوجود مرة ثانية إبان الثورات الإنجليزية التي تفجّرت في عام 1642 ومن يوما. بدا اهل اوروبا يبحثون عن حكم الشعب ثم بعد ذلك كانت الثوره الفرنسيه في عام 1789 من يومها تصدر اهل الديمقراطيه المشهد السياسي في العالم اجمع حتى اصبح هو الغالبيه العظمى التي تنادي بها الامم والشعوب الديمقراطيه سلطه الشعب اي ان الشعب هو الذي يمارس سن القوانين تشريع القوانين تنفيذ هذه القوانين الديمقراطيه لم تكن لونا واحدا ولكنها عرفت انواعا عرفت الديمقراطيه المباشره التي طبقت في اثينا واسبرطه وهي سلطه الشعب كل الشعب يجتمع في ميدان واحد ليصوت على امر هذه ديمقراطيه مباشره وتطبيقها كان شبه مستحيل فمات هذا التطبيق ثم ولدت بعد ذلك الديمقراطيه النيابيه ان يختار الشعب نوابا عنه يسمون بمجلس الامه مجلس النواب مجلس الشيوخ الكونجرس اي اسم من الاسماء مجلس نواب عن الامه يتولون سن القوانين والعمل بهذه التشريعات من نصيب الوزراء الذين يسمون السلطه التنفيذيه وعرف العالم صوره اخرى من الديمقراطيه وهي ديمقراطيه شبه المباشره ان يكون للامه مجلس نيابي وان يشارك الشعب مع الامه في التصويت على القوانين وهو ما يعرف باسم الاستفتاء الشعبي هذه نماذج ديمقراطيه التي طبقت في العالم والتي انبهر بها اهل اوروبا النصرانيه ليتخلصوا من سلطان القساوسه ومن ظلم رجال الدين النصراني الذين ساموهم سوء العذاب هذه الديمقراطيه كانت تكفل لهم حقوقا لم تكن مكفولة لأحد البشر أولا حق التنقل فلم يكن مسموحًا لجماهير الشعب الذين أخضعون لحكم الإقطاعي وأن نبلاء في أوروبا أن يتنقلوا بحرية بين المقاطعات أو بين المدن بل كانت الشرطة تلاحقهم وتعتقلهم وتصموم بأنهم قطاع طريق ولصوص. عندما اذا اردت ان تنتقل من الاسكندريه الى القاهره مثلا لا بد ان تحصل على تصريح من الاقطاعي الذي يتحكم في رقاب البشر في هذه المنطقه التي تقيم انت فيها وكان عبيده هم الغالبيه العظمى على البشر وكانت طبقه النبلاء هي التي تتولى تسيير الامور في البلاد الاوروبيه فلما انفجر الناس في الثوره الانكليزيه والفرنسيه ودعوا الى الاخاء والمساواه والحريه وهي كلمات مطاطه لا يحتمل المقام الان الحديث عنها ستكون لغا باذن الله وقفات اقرا لانها لم تكن صالحه للتطبيق في اي وقت من الاوقات فخرج الناس يهتفون يطلبون باتاحه حريه التنقل ان يكون عندهم حريه ليسافروا من بلد الى بلد كفلت لهم ذلك الثوره الفرنسيه حريه العمل لم تكن مدفوله في اوروبا لان جمائر البشر كانوا عبيدا عند الاقطاعيين يزرعون او يعملون اعمالا شاقه ثم بعد ذلك خذونا فتاتا من الاقطاعي فلما جاءت الثوره الفرنسيه وتم تحرير هؤلاء البشر من رقبه الاقطاعيين اصبح هناك مئات الالاف من العبيد الذين اطيح لهم ان يرحلوا من الريف الى المدن عاطلين من غير عمل فطالبوا بحق العمل فاصبح لهم حق تكفله الدوله بان توفر لهم اعمالا الديمقراطيه كفلت لهذه الشعوب حق التعليم فالتعليم في اوروبا كان حكرا على ابناء الملوك والامراء وغالبيه الامم الاوروبيه كانت همجيه متخلفه جاهله لا تعرف شيئا عن التعليم لقد فوجئوا بالتعليم والجامعات والمدارس والمعاهد عندما قدموا الى بلادنا ابان الحروب الصليبيه فشاهدوا المستشفيات والمعاهد والجامعات ان احتكاك الصليبيين بالعالم الاسلامي هو الذي ادى الى تمردهم على الكنيسه وعلى الملوك والامراء وعلى المنادات بان تصبح اوروبا مساويه لبلدان العالم الاسلامي لقد كان الملوك والنبلاء والامراء والاقطاعيون يبعثون اولادهم من اوروبا ليتعلموا في جامعات الاندلس وشمال افريقيا والقاهره وبغداد وكانت الدوله الاسلاميه تتولى تعليم هؤلاء الامراء بل كان من مظاهر الثراء والتعليم ومن مظاهر الفقر في اوروبا في تلك العصور ان يتحدث اولاد الامراء اللغه العربيه ليبينوا انهم قد حصلوا على اعلى مستوى من التعليم في العالم بذهابهم الى جامعات العالم الاسلامي اعلم ان عقولكم الان في حاله استنفار للمقارنه بين الوضع الذي نحياه الان وما تسمعون لقد انقلب الامر راسا على عقب وكان الزمان قد عاد الى الخلف واصبحنا نحن في موقفهم وهم في موقفنا هذه حقائق التاريخ وشوارد الزمن المسطوره في كتاب الحياه امه الاسلام كانت اعظم امه في هذا الزمان في ذاك الزمان وهذه الامم كانت تغط في سبات عميق فكفلت لهم الدوله حق التعليم بعد ان كان حقرا على اولاد النبلاء والاسرياء وغيرهم وفي الجانب السياسي طالبوا بحق الانتخاب انتم تسمعون عن الشعوب الاوروبيه وعن امريكا وعن انتخابات النزيه الحره ونحو ذلك لعلكم لا تعلمون الى عصر الستينات كان التصويت في امريكا خاصا برجال الاعمال لم يكن مسموحا لاحاد الشعب ان يذهبوا الى لجان الانتخابات ليضلوا باصواتهم بل كان التصويت في الانتخابات محصورا في رجال الصناعه والزراعه والاغنياء فقط اما السود وهم ملايين عشرات الملايين فاولاء عاشوا عبيدا الى يومنا هذا رغم انهم حرروا من العبوديه لكن الشعب كله ما زال ينظر اليهم بدنيه وعلى انهم عبيد وعلى انهم من الدرجه العاشره ما زال ذلك مركوزا في نفوس الناس العنصريه ضد السود ليست فقط في امريكا بل في جميع البلاد الغربيه التي يحكمها الرجل الابيض كفلوا لهم حق الانتخابات وحق الترشح وحق التعبير عن الراي فعامه الشعب لم يكن من حقهم ان يعبروا عن ارائهم او يطالبوا بحقوق كل ذلك كان ممنوعا هذا ما وفرته الديمقراطيه لكن الديمقراطيه لم تكن نظاما عادلا لم تكن نظاما توافقيا الديمقراطية كانت وما زالت أكبر نظام للتزوير والتضليل. إن التزوير هنا عندنا كان معروفا. صناديق تأتي من أقسام الشرطة محملة بأوراق قد تم التعليم على مرشحي الحزب الديمقراطي الوطني الديمقراطي. وانتهى الأمر تسعة وتسعون وتسعة من عشرة بالمئة صوته للرئيس جمال عبد الناصر.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 لكن التزوير في اوروبا وامريكا تزوير مقنن الاعلام مسيطر على عقليات هؤلاء البشر تتولى وسائل الاعلام التي يملكها رجال الاعمال الراسماليون رسم خارطه الطريق للشعب بالتركيز على مزايا فلان انتخبوا فلان فلان انجازات علان ومن ارادوا اسقاطه ركزوا على سلبياته فضائح فلان فضائح علان فيذهب الناس وكانهم مخدرون فيصححون في الخانه التي وجاهم اليها الاعلام ثم يقال هذا استفتاء الشعب او هذه نتيجه الانتخابات الحره النزيهه التي قامت بها الحركه الديمقراطيه الديمقراطيه مليئه بالمظالم لانها في مصلحه رجال الاعمال من يملك الجريده من يملك القناه الفضائيه من يملك المصانع من يملك رؤوس الاموال هو الذي يتحكم في الحركه السياسيه ولذلك كلما انفقت مالا كلما ضمنت لنفسك مكانا في الحياه السياسيه في الغر من الذي قفز بيبردي سكوني هذا الخليع في ايطاليا ليتولى رئاسه الوزراء بضع مرات ما الذي صنع ذلك لانه يملك مئات الملايين من الدولارات عنده جيش اعلامي مجلات صحف شاشات تلفاز دور سينما مصانع هذه المليارات كفل الرجل ان يزور التفكير والجماهير من خلال الاعلام الموجه الذي يوجه هذه الشعوب كالقطعان السائمه ويصدقون اي شيء يتم طرحه في الاعلام انا احكي لكم الان قصه عن مدى تاثير الاعلام على عقول البشر في امريكا التي يعضونها ذره تاج الانسانيه كنت في نيو جيرسي في ايام الهجوم على مراكز التجاره في مانهاتن نيويورك جاءت امراه عجوز تدعم على رجل ودخلت الى مكتب الامام في المركز الاسلامي تسال عني فقلت نعم فقالت المراه هل تعرف اسامه بن لادن فقلت لا لماذا قالت اريد ان اسافر الى ابنتي في ولايه اخرى ويقولون انه سيسقط الطائرات من فضلك هل يمكن ان تطلب منه الا يسقط الطائره التي ساسافر فيها فقلت لا سافري لا تقلقي لن يسقط بن لادن هذه الطائره تامل الى حجم غسيل العقول الذي يتولاه التلفاز في بلد كامريكا غالبيه اهلها متعلمون ولكن الاعلام هو الذي يوجه هؤلاء الناس لاتخاذ القرار لا اتخذوا القرار من راسه بل من خلال شاشات التلفاز هذه هي الديمقراطيه الديمقراطيه التي تنادي بالحريه هي التي زرعت اسرائيل وعصابات اليهود في قلب العالم الاسلامي وشردوا شعبا باكمله وطردوا الفلسطينيين واحتلوا ديارهم منذ اكثر من 60 عاما من الذي صنع ذلك الديمقراطيون الديمقراطيه التي تنادي بحقوق الانسان هي التي اتاحت لعصابات الصرب في البوسنه والهرسك ان تقتل عشرات الالاف وان تدمر امه وشعبا تحت سمع العالم وبصره من الذي صنع ذلك الديمقراطيه الديمقراطيه التي تدعو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 ان يكتسح العراق وان يقتلوا مئات الالاف وان يسرقوا وما زالوا المليارات من البترول المتدفق في العراق وان يسقطوا اغلى السنه ويدفعوا بالشيعة الرافض الى صداره المشهد في بلاد العراق الديمقراطيه الديمقراطيه هي التي سمحت لروسيا ان تكتسح بلاد الشاشان وانجوشا وان تقتل مئات الالاف وان تسوي هذه البلده بالارض تماما الديمقراطيه هذه هي الديمقراطيه التي نسمع عنها الاحزاب الهندوسيه تقتل الملايين في الهند وليس للمسلمين اي حقوق وهم اصحاب الهند الهند كانت اسلاميه من الشرق الى الغرب فجاء الانجليز ودفعوا بالهندوس وسلموهم البلد وانصرفوا واصبح المسلمون يعاملون كاقليه ديمقراطيه ديمقراطيه يا اخي نحن في عصر الديمقراطيه الديمقراطيه هي التي قصف طائراتها مصنع دواء في السودان عندما أراد أهل السودان تحكيم الشريعه الاسلاميه وقالوا هذا كان ينتج اسلحه كيماويه مصنع دواء اصبح ينتج الاسلحه الكيماويه هذه هي الديمقراطيه التي يتشدقون بها تدعو الى الحريه الى حريه تحديد المصير الى حريه اتخاذ القرار الى حريه الشعب في اختيار كذا ما الذي حدث مع شعب الجزائر بالامس القريب عندما اكتسح الاسلاميون الانتخابات بنسبه تفوق 96% في الجزائر ماذا حدث اجتمع مجلس الامن ومحكمه العدل وهيئه الامم ومجلس الاتحاد الاوروبي وحلف الناتو كل هؤلاء اعلنوا حاله ازمه ووقف ميترون سمعته برزني فرانسوا ميترون رئيس فرنسا الهالك ليقول ان فرنسا ستتدخل في الجزائر عسكريا اذا وصل الاسلاميون الى الحكم ما زيد ديمقراطيه يا اخي ديمقراطيه حريه ليبراليه نحن في عصر الحريه اذا نجح الاسلاميون فرنسا ستتدخل عسكريا في الجزائر هذه الديمقراطيه كما قال السادات الديمقراطيه لها مخالب هؤلاء يفصلون ديمقراطيه على قدهم الديمقراطيه لا مخارم الديمقراطيه مثل صنم العجوه الذي كان الجاهلي القديم يسافر به ليعبده من دون الله فاذا جاع اكله الديمقراطيه تلحس قيئا كالكلب الجائع ديمقراطيه تحتاج الى ديمقراطيه اين حرية اتخاذ القرار وتحرير المصير والانتخابات والنزعة والحريه هذا كله دجال هذا النظام الانتخابي ديمقراطيه افشل نظام لانه يقسم الامه الى شيع واحزاب متناحرة أنا نيه لا تبحث عن مصلحة الشيع بل عضو مجلس الشعب الذي اعطيته انت صوتك يحاول ان يرضيك حتى يحصل على صوتك في المره القادمه ولو بالباطل لو بالباطل الرشاوه والمحسوبيات والتوقيعات من الوزراء لأناس لا يستحقوناه في سبيل ان يحصل على الانتخاب في المره القادمه ليس هم مجلس الشعب في اي بلد مصلحه الامه ومصلحه الشعب لا بل ارضاء اهل الدائره الانتخابيه حتى يحصل على اصواتهم المال والعصبيات والدعايه تقفز باقوام لا يستحقون ان يوجدوا في هذه الاماكن وهناك من هو احق منهم لكنه لا يملك المال ولا يملك الدعم العصبي ولا يملك قبيله ولا يملك دعايه فتضيع على الامه الكفاءات والكفايات والمواهب ويتولى اصحاب نفوذ منقوصون سن التشريعات وتوجيه الام هذه هي الديمقراطيه التي ينادى بها الان الديمقراطيه والدوله المدنيه الديمقراطيه والدوله الاسلاميه الديمقراطيه والحريه وضمان الحريات وضمان الحقوق وضمانات موهومه ليس لها اي اثر ولا اثار لا عند اليونان الذين اخترعوها ولا عند الامريكان الذين يبشرون بها الان ولا عند الاوروبيين الذين نشروها في العالم ولا تصلح عندنا نحن المسلمين لان لنا دينا ستعرفون بعد قليل مدى مصادمته لهذه الديمقراطيه قولوا قولي هذا واستغفروا الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه واله وصحبه اما بعد ان الاوان الان لنعرف نظره الاسلام الى الديمقراطيه هل يقبل الاسلام الديمقراطيه هل يتعايش الاسلام مع هذه الديمقراطيه الديمقراطيه تقول سلطه الشعب والله تبارك وتعالى يقول ان الحكم الا لله الديمقراطيه تقول ان الحكم الا للشعب والله يقول ان الحكم الا لله نتعجب اتعجب عندما اسمع بعض المنتسبين الى الاسلام يقولون سنقيم دوله ديمقراطيه اي ديمقراطيه ايها المغفل الديمقراطيه تتناقض مع القران الكريم الله يقول ان الحكم الا لله انت تقول ان الحكم الا للشعب هذا كلام لا يصلح الله تبارك وتعالى حسم هذه المساله حسم النزاع عن من يستحق التشريع هناك سؤالان ينبغي أن يعلمهم المسلم من المعبد ومن المشرع المعبد هو الله حين تقول أشهد أن لا إله إلا الله أي أشهد أن لا معبد بحق إلا الله سبحانه وتعالى أما حق التشريع فالله قد حسمه في قوله إن الحكم إلا لله ألم ترى إلى الذين أزعمونه انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يتفوا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا واذا قيل لهم تعالوا تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا هذا كلام الله تبارك وتعالى فحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم ينقضون الديمقراطيه تبناها اقوام كافرون بالله ارادوا عزل الدين عن الدوله لكن نحن عندنا دين يؤسس دوله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 تبارك وتعالى قل انني هداني اسمع هداني اداه من الله الاسلام هدايه قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم ما هو الصراط المستقيم ليبراليه اشتراكيه شيوعيه لا دينا قيما مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اولو المسلمين هؤلاء الذين ينادون بالديمقراطيه يجهلون شرع الله لم يقرؤوا القران اصلا لا استطيع ان ينظر في ايات الله تبارك وتعالى هؤلاء كالبهائم السائمه يرددون اقوال لا يعرفون معناها يا تكون على السذج من الناس حتى اصبح غالبيه الناس يقولون نريد حكم ديمقراطي نريد حكم ديمقراطي ظنوا ان طوق النجاه يكمن فيما يسمى الديمقراطيه حتى الديمقراطيه لم يطبقها هؤلاء حسن مبارك كان يقول انا ديمقراطي الحزب الوطني كان ديمقراطي فاين التطبيق أين حقوق البشر؟ أين الحرية؟ أين العدالة الاجتماعية؟ أين المساواة؟ أين حق التعليم؟ أين حق الدواء؟ حق الطب؟ أين حقوق الاجتماعية؟ لا يوجد أي شيء أو لا يتحقون علينا بسب الديمقراطية. أمريكا لا تقبل أن يكون هناك ديمقراطية في العالم الإسلامي. أمريكا تريد دكتاتور جبار يتسلط على رقاب الشعوب. لماذا؟ لان الشعوب الاسلاميه بالاجماع تكره امريكا وتحمل عداء لامريكا امريكا زي للاستعمار ورثت المؤسسه الاستعماريه القديمه اكبر الحرب على الاسلام توجه من امريكا كل التخطيطات والتامر على هذا الدين قادم لنا من امريكا تاتي امريكا وتتحدث عن دعم الثوره المصريه وحق تقرير المصير وحق الشعب الجميل والشباب الجميل والورد الذي تفتح في الجناين ونحو ذلك هذا الكلام دجل اولاد حكون علينا امريكا تريد ديكتاتور امريكا تمسكت بانيابها واظافرها بحسن حتى اخر لحظه فلما صمم الشعب على طرده امروا الجيش بان يخلعه ثم بعد ذلك ما زالوا يتدخلون في حياتنا ويريدون صناعه دستور علماني قذر اسمع شيء مغيب جدا هؤلاء الذين كتبوا الوثيقه الحاكمه للدستور مشبوهون يقولون مصر دوله موحده ما هذا الكلام الفارغ مصر دوله موحده وكانت مصر مفككه قبل ذلك مصر ده عايز يكتب في الدستور مصر دوله موحده ما معنى موحده هل مصر كانت دويلات هل مصر كانت الاسكندريه فيها دوله والصعيد فيه دوله ووجه بحري دوله مصر دوله موحده وبلاد النوبه وسيناء وحلايب وشلاتين لا معامله ثقافيه خاصه ببلاد النوبه هل كان النوبه غير مصريين اهل النوبه مسلمون من النوبه خرج مجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى سيناء هل كانت سيناء غير مصريه حتى تعامل معامله خاصه ربما ياتي بعد ذلك من يقول نريد فصل النوبه نريد فصل سيناء لان الدستور قال موحده الدستور نص على زي هذا كلام خبيث هذا كلام خطير جدا هذه الايد القاسمه التي كتبت مثل هذا الكلام تلعب بمستقبل هذا الوطن مصر دوله موحده من قال مثل هذا الكلام الغث من الذي وافق من الذي وقع على هذه الوثيقه الخاطره مصر دوله موحده مصر دول اسمها مصر مصر هي مصر ما معنى كلمه موحده ما معنى موحده هل كان هناك كانتونات حتى وحدناه ربما اقر بق بعد ذلك من يقول لك الاقباط كان لهم دولة ونحن نريد الانفصال عن الدولة الموحدة هذا سعد هذا حادث اصلا لن يحدث هذا حدث بالفعل ونف امريكا حكومه في المنفى حكومه حكومه مصريه في المنفى اساسها نصاره مهاجرون يطلبون بالتدخل الدولي تدخل حلف الناتو في مصر لاطمانه لهم حقوق الدوله التي ضاعت منه انظر هؤلاء يلعبون بنا يلعبون بمستقبل الاجيال القادمه مصر ايه مصر مصر اسمها مصر لا تحتاج الى كلمه موحده ولا التوافق مع كذا ومبادئ الشريعه ومبادئ الشرائع السماويه لا توجد الا الشريعه الان في العالم هناك شريعه الهيه واحده هي دين الاسلام لا يوجد شرائع غير الاسلام الاسلام نسخ اي شريعه الرسول عليه الصلاه والسلام قال لعمر لو ان موسى ابن عمران حيا ما وسعه الا ان يتبعني لو ان سيدنا موسى حيا عليه الصلاه والسلام لو ان المسيح حيا لو ان ادم ونوح وشعيب ادريس ويونس وصالح وابراهيم ولوط انبياء الله على قيد الحياه ما وسعهم وما حل لهم الا ان يدخلوا دين الاسلام ويكونوا اتباعا للرسول عليه الصلاه والسلام اي شرائع اي شرائع اتوني بهذه الشرائع اين يا شرائع لا توجد شريعه كامله مفصله الا في الشريعه الاسلاميه شريعتنا شريعتنا نحن يعمل بها في فرنسا في انجلترا وفي امريكا ياخذون من الشريعه الاسلاميه ونحن اهل الاسلام تاتي زبالات بشريه لا اتي من اين اتي هؤلاء ليقولوا مبادئ حاكمه ووقف دستوريه ومصر دوله موحده الاسلام هو الاسلام الحريه تقولون الديمقراطيه حريه الحريه في الاسلام من الذي حرر البشر دين الاسلام دين الاسلام حرر البشر من العبوديه للبشر وللملوك وللرؤساء وللامراء جعل العبوديه لله سبحانه وتعالى هذا اسما معاني الحريه ان يكون الانسان عبدا لله ليس للملك ولا عبد المامور كما يقول الجاهله ولا عبد الملك ولا عبد الصليب لا عبدا لله سبحانه وتعالى هذا هو تحرير الانسان في دين الاسلام حرر الله تعالى لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده الله الواحد القهار سبحانه وتعالى هذه هي الحريه الناس كانوا يسجدون للملوك ويقبلون الارض بين ايديهم جاء معاذ من بلاد الشام وراء النصارى يسجدون للملوك فجاء يسجد للنبي فقال ماذا يا معاذ ماذا السجود لا ينبغي الا لله لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرته المراه ان تسجد لزوجها من عظم حقه عليها قال لا ينبغي السجود الا لله هذه الحريه تحرير البشر حريه التعبير الرجل قام امام النبي على محضر من الصحابه وقال يا محمد اعدل هذه قسم ما اريد بها وجه الله ماذا حدث لهذا الرجل هل سيق الى استقبل طارق هل تم اعدامه هل اطلق النار عليه لم يحدث ذلك بل مضى الرجل فقال عمر فقال خالد يا رسول الله دعني اضرب عنقه فقال دعه دعه لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه رسول الله يقال له هذا الكلام لايف على الهواء مباشره امام جماهير الشعب ومع ذلك ترك الرجل يمضي الى حال سبيله لم يتخذ ضد الضوء اي رجل في بورسعيد ذهب زاب زاب ليصل الى الرئيس شكوى فاخذ اكثر من 1000 رصاصه تم تمزيق بدنه وقال هذا كان يحمل سكين يريد ان يطعن الرئيس واستاذي الرشاشات والمدرعات والالف الجنود سياتي اسم مجنون بمطوه ارن غزال يطرب بها الرئيس هذا كلام فارغ هذا كان الرجل ذهب ذهب بعرقه يحمل شكوى فمزقوا بدنه هذه الحريه الديمقراطيه الرئيس الديمقراطي هذا حرص الرئيس الديمقراطي عمر بن الخطاب وقف يخطب مره يقول ايها الناس اسمعوا واطيعوا فقام سلمان الفارسي رضي الله عنه فقال لا سمع لك علينا ولا طاعه فقال لما قال انت رجل طويل أخذت من الفيء أكثر منه أي أخذ من بيت المال قماش أقصر أك أكثر من بقية الصعب، فقال عمر أين عبد الله ابن عمر؟ فقام عبد الله فقال ناشدك الله من أين لي هذا القماش الزائد؟ فقال أنا أعطيت أبي نصيب من الفيء لأنه رجل طوال، فقال سلمان الآن قل نسمع ونطيع. هل تمت محاكمه سلمان لا هذه الحريه حريه التعبير امه تطالب بحقها كانت تاخذ حقها في الاسلام في الاسلام لبل يعرفون الاسلام حق الانسان المواطن العادي ان يكون له مسكن وزوجه وخادم ودابه هذا الحد الادنى لاي انسان في الدوله الاسلاميه عمر بن عبد العزيز جاءته الصدقه من افريقيا فردها مره ثانيه وقال ابحث عن الفقراء فاغنهم فعادت الصدقات فقال ابحثوا عن كل شاب عزب يحتاج الى الزواج فزوجوه فعادت الاموال وقالوا تزوج الشباب فقال اشتروا رقاق مسلمين فاعتقوهم لوجه الله هذا حق المسلم في دين الاسلام علي بن ابي طالب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 النبي صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريضه على كل مسلم يضمن لك الطب ان تتطبب وان تداوا وكانت المستشفيات كانت عجبا في الدوله الاسلاميه الرجل يدخل ياخذ كسوه خاصه بالمستشفى وياخذ غذاء يومي والعلاج والاطباء كل هذا مجانا اسمع الآن اسمع معجزة الإسلام لأنك ربما تقول أن هذا في أمريكا وفي أوروبا نعم هذا في أمريكا وفي أوروبا لكن اسمع الآن ماذا كان في المستشفى في الإسلام أنت تعمل ميكانيكي تأخذ في اليوم خمسين جنيه ما كست في المستشفى أسبوعا تعطيك الدولة ثلاثمائة وخمسين جنيه عطلاتك عن العمل. تأمل حتى كم بعض الناس لا يعانون من الأمراض يدخلون المستشفى. حكف في كتب التاريخ أن رجل كان قادما من المغرب فدخل المستشفى الصلاحي في القاهرة. ساس صلاح الدين الأيوبي. فدخل الرجل وقع عليه الطبيب الكشف ولم يجد به شيئا. فما كس في المستشفى ثلاثة أيام يأكل ويشرب عند أول كسوة. بعد ثلاثه ايام بعث له الطبيب على الروجيتا كتب له الضيافه عندنا ثلاثه ايام انت ضيف لست مريضا جلست ثلاث ايام اكلت وشرب اذهب الان اخرج اترك هذا المكان لانسان مريض هذا في الاسلام حقوق الانسان في الاسلام يقول لا مسكن كفاله العمل الدوله تكفل الانسان العاطل عن العمل هذا فرض على الدوله الاسلاميه الانسان الذي لا يعمل تكفله الدوله اسمع الفقهاء اختلفوا ماذا يعطى للفقير من بيت مال المسلمين طائفه قالت يعطى كفايه عمره وطائفه قالت يعطى كفايه سنته كفايه عمره انسان يعمل بقال الان لا يعمل الدوله تفتح له محل بقاله تملاه بالبقاله ويعيش تاجر ويبيع ويشتري في هذا المحل كفاية عمره أما إذا كانت موارد الدولة لا تسمح الحد الأدنى يأخذ كفاية سنته كم تنفق أنت يا أبو العيال على عيالك ألف جنيه في الشهر تأخذ أربعة وعشرين ألفا وتأتي العام القادم لنعطيك أربعة وعشرين ألفا حتى تزيد الموارد فنفتح لك مشروعا صناعيا زراعيا تجاريا لتعيش منه مدى الحياه هذا في دين الاسلام في الاسلام لا يجوز اقتحام البيوت ولا كسر الابواب القاضي لابد ان يبعث يستاذن حتى ياتي الناس سواء عند القاضي علي ابن ابي طالب سرق درعه رجل يهودي فدخلوا على القاضي شريح فقال علي هذا سرق درعي والدرع معروف الحطميه اشهر درع في الاسلام درع علي بن ابي طالب ومع ذلك قال له القاضي يا ابو الحسن هل عندك بينه هل عندك بينه قال لا فقال اذا الدرع لليهودي القاضي يحكم على رئيس الدوله وهو يعلم ان الدرع درعه ولكنه ليس عنده بينه فاعطال اليهودي فاسلم اليهودي دخل الاسلام لما راى هذا الحق قال والله اشهد ان هذه اخلاق الانبياء هذا هو دين الاسلام هذا تطبيق دين الاسلام البعض يظن يقول الاسلام ليس فيه حريه الاسلام يقطع الايدي ويفعل والاسلام يكفل للناس الحياه الكريمه اولا ثم بعد ذلك من سرق ممتلكاتك التي كانت في حرز يعني لم تترك كذا املا في الشارع في هذه الحاله يطبق عليه الحد وتقطع يده من ربع دينار فصاعدا يعني ثمن جرام من الذهب فصاعدا فاذا ذهب الى القاضي وقال لم اسرق مباشره يخلى سبيله يقولون كان عمر بن الخطاب ياتي اللص فاقول له عمر هل سرقت قل لا. عمر يقول له قل لا فقل لا فقل انصرف رايتم الاسلام لا يدعو الى تقطيع الايدي لنوزع على كل واحد منكم سكين ونقول اتركوا الببن وكل من يفتح اقطعوا يده هذا كلام الكلاب الشيوعيين والعلمانيين والكارين لما انزل الله هؤلاء يحاربون الله يريدون صد الناس عن دين الله الله يقول ولكم في القصاص حياه حياه يا اول الالباب لقم في القصاص حياه هذه كلمه تحتاج الى مجلدات للتعليق عليها حياه امنه مطمئنه في القصاص النور النور انقطع الكهرباء في نيويورك نصف ساعه سرقات بمئات الملايين بمئات الملايين كلهم لصوص اياكم ان تظنوا ان هناك امناء هذا لزوم البيزنس ان يكون امين ومتظاهر بالوقار لكن عندما تتاح له الفرصه يسرق المحلات هناك كلها كاميرات وسكيورتي لماذا لانهم غير ملاه لصوص لو انقطع التيار اوباما سيمد يده ويسرق من اي مكان امامه لا تستثني احد الا القليل هؤلاء الذين لهم لا يذكرون الله لا قليلا ولا كثيرا لكن الاسلام يكفل للانسان الحياه الامنه المطمئنه لكم في القصص حياه هل ذهبت الى السعوديه انظر الى بائع العمله الاف مكدسه امامه من كل العملات ياذن المؤذن فشد ستاره في ستاره لا باب حديد ولا رشاشات ولا مدافع ستاره قطعه من القماش وذهب الى الصلاه هل يستطيع احد ان يمد يده وليسرق شيئا لا لماذا لانه لو سرق يعلم ان لذي اليد التي سرقت سوف تؤخذ منه ستقطع لكم في القصاص حياه الاسلام سيؤسس دوله دوله مؤسسات يعقض كله انسان حقه يضمن مستشفى نظيف يضمن مدرسه نظيفه تعلم فيها يضمن منزل آدم يعيش فيه، اسمعوا ولا يسموننا ماذا قل رجل الشارع رجل الشارع لا يقبل بكذا رجل الشارع نحن أبناء الشوارع فمن أنتم من أنتم أبناء من أن نحن أبناء شوارع ليس عندنا بيوت هل نحن ننام في الشارع وأنتم تنابون في القصور التي سرقتموها من أموالنا رجل الشارع النخبة تقول رجل الشارع لم يقبل بهذا الكلام. فمن أنتم أيون مخبه؟ من اللي لازم انتخبكم؟ من عيانكم في هذا المكان؟ كل مثقفون، المثقفون يرفضون كذا كذا. من ثقافةكم أنتم؟ أين ثقافاتكم أنتم؟ عملاء، جواسيس، خونة، ملاحدة. أي إنسان يريد أن يقفز إلى منصب كان يطعن في الإسلام؟ إذا طعن في الإسلام؟ وامن ان يكون له مكان في الصدار يصبح وزير يصبح محافظ يصبح مدير عام وكيل وزاره عصابه عصابه ما زالت هذه العصابه موجوده في عروق الدوله الى يومنا هذا في كل المصالح وفي كل المؤسسات ما زالت القيادات العصابيه عمداء الكليات مدراء المدارس عصابه من النادر جدا ان تجد رجلا نظيفا هذا خطا لو انه تسلل اسبوع ولم ياخذه بالهم في امن الدوله وزاب الى منصب ياتون بعد ذلك ليصيحوه عن هذا المنصب لابد ان يكون مسلما ودت الزانيه لو زنت النساء جميعا الاسلام لا يقبل الديمقراطيه والديمقراطيه لا تقبل الاسلام والاخوه الطيبين الذين يقولون ديمقراطيه اسلاميه نقول له هل تقبل الديمقراطيه ان تقول لها ان الاسلام يحرم الربا يقولون هذا ليس ديمقراطيه هذا ليس من الديمقراطيه نحن نريد اقتصاد السوق الناس احرار يبيع بالربا يبيع خمر يصنع ما شاء هل تقبل الديمقراطيه ان تقول لها الاسلام يقيم حد الرد على المرتد بقتله ستقول هذا حريه الاديان حريه العقيده كل انسان حر يكفر يؤمن نعم نحن عندنا الانسان حر لكن اذا كان مسلما فكفر هو حر لكن لابد ان يطبق عليه القانون من بدل دينه فاقتلوه هل تقبل الديمقراطيه ان تقول لا الدوله الاسلاميه ستلزم النساء بالحجاب وعدم الحريه والتبر كل هذا هذا مصادم للحريه الشخصيه المرأة تلبس ما شاء المرأة تلبس مايو بيكيني تلبس جينز تلبس المرأة ميكرو جيب هذا مباح اما اذا لبست المرأة الحجاب قامت القيامة قامت القيامة هذا تخلف هذا رجوع للوراء نحن صعدنا الى القمر والنساء ما زالت تلبس الحجاب صعدتم الى القمر هل لو صعدت المرأة المحجبة الى القمر ستجد على القمر بوابة تقول ممنوع دخول المحجبات شيء غريب شيء غريب اضحكون على الناس اقول لك نحن في عصر القمه يصعد الى القمر يصعد الى المريخ نحن سنصعد بدين الله سبحانه وتعالى لو صعدنا الى القمر سنبني مسجد ونؤذن ونصلي على القمر ما الذي يمنع ان نكون في اي مكان مسلمين المسلم يصلي في الشارع في المطار على المركب في الطائره في قاع البحر في اي مكان جعلت لها الارض مسجدا وطهورا ملحد الديمقراطيه لا تقبل الاسلام الديمقراطيه تقبل اسلام يريده الغرب ما هو الاسلام الذي يريده الغرب اسلام الكنيسه ان الدين علاقه بين العبد وربه صلي في المسجد صلي في البيت اذكر الله كن درويش هذا ما نطلبه اما ان تقول الدين للحياة وإصلاح الحياة وتطبيق الشرع فستأتيك المذرائعات وستأتي أمريكا و يأتي العالم يحارب من أجل ودهزيل فكرة الإسلام أن الإسلام عقيدة وشريعة ودين ودولة لا إله إلا الله من هك الحياة أعلم ذلك جيدا أنا أمط في الكلام لعلم أن هناك طوائف من طلاب الجامعه يؤمنون هذا المسجد وساجدون مثل هذه الكلمات تردد على مسامعهم في الجامعه هؤلاء يضحكون عليكم ايها الاخوه يضحكون عليكم حزب الحريه مصر الحريه مصر الاحرار الليبراليه هذه احزاب مشبوهه وهذه المذاهب مصادمه لدين الاسلام لا يقبلها الاسلام ولا يعترف بها الاسلام قد دعوك فقالوا الديمقراطيه وسنمضي باذن الله تعالى مع الليبراليه والعلمانيه وغيرها من المذاهب الفكريه التي ستسمعون عنها في عام مشحون بالحرب الفكريه على هذه الامه المRHومه اللهم انا نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء اللهم مكن لديني كفي الارض وافتح له قلوب الناس اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين